نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت وإن كنت من قلبه لمن الغافلين. إلقاء يوسف لأبيه يا أبت إنني رأيت أحد عشر كوكبا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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويسم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوْسُفَ وَأَخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوْسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلَى أَبِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَا نَا لَفِي غُلَالِ الْمُرْدِينَ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 وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم تاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهما إن شاء يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وترقن يوسف عند متعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين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 إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لغلاء الرآ برهال ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستدق الباب وقدد قميصه من دبره والفى سيدها لدلباب واستدق الباب وقدد قميصه من دبره والفى سيدها لدلباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راوذتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل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 إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من القاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لن راها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكنا وقالت خرج عليهم فَلَمَّا رَأِينَهُ أَسْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنَّهَا ذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ لَدَائِقٌ الَّذِي لُمْتُنَّي فِيهِ وَلَقَدْ جَرَأَ وَتَسْوَى النَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيبهن أصو إليهن وأكون من الجاهلين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 يعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين.